إن أهلكناها فهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا من نوحي إليهم فاسألوا, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم أهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون